فكروا أمة ذا أمة السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليف يا أسود الدين قوموا للجهات فانتذوا الماضية وانشروا شرعات رب صافية أخبروهم عن هموم سامية جنة الفردوس من ربي العباد جنة الفردوس من ربي العباد ذكرواهم مجد أمتنا السليط وانشروا ذي الحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد يا أسود الدين صيحوا بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير وانفروا بالأرض جدوا بالمسير أعلنوها للورا حال الجنان حطموا قيد المدلة والهوان وارفعوا السيف فقد آن آل الأوان حطموا الغمد وقولوا للجبان أن نارا قد علات بعد الرمان اذكروا مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصديف يا أسود الدين قوموا للجهاد قلنا نللناه هوانا في الوراء إننا أرض العز في القلب سراء ذكروا مجد أمتنا السديف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا ها قد أتيناك أسود الشرار ننشر عدنا بأرجاء البلاد ننشر عدنا بأرجاء البلاد إن دين الحق حتم من سيعود ينشر النور عن الحق يدون فاستعدوا للتلاحم يا جنود أعننوا ما كبروا حان الجهات كبرو إن دين الحق حد من سيعود ينشر النور عن الحق يذود فاستعيد دون التلاحم يا جنود أعننوا ما كبروا حان الجهات ذكروا مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهام